صطحان الله الله هو المنصور المنادي ورسول اللهم تهانينا للمحمد قد وصلي على اللهم تهانينا وصلي على سيدنا ربنا ما صلتنا ربنا ما صلتنا وما للظالمين Kul lillahi wala ilaaha illa Allah subhan Allah wal hamdu lillahi wala ilaaha